إن الذين كفروا سواء عليهم, سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبطارهم غشاوة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 ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا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 مثلهم كمثل الذي استوقدناه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يضطرون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 والله محيط بالكافرين يكاد البرق يغطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأت بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقنوا رَلَّتِ وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارةُ عِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْذِبِ بِهِ كَثِيرًا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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسوه النسبع سماوات وهو بكل شيء عليم.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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئني بأسماء هؤلاء إن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 فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 أدا مسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه.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 قل نهبطوا منها جميعا فإما ما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتدتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغبا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حظا فَتُنغِفُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَذُعُلَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقِلِهَا مِنْ بَقِلِهَا وَقِسْسَ إِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصْلِهَا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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عقوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى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 قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولادك بقرة لا فارض ولا بقر عوار بين ذلك ففعلوا ما تؤمنون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 إن البقرة شابها علينا وإنها إنشاء الله لمتذون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض ولا تس الحق مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِيِّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْتَنُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً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 أفَتَقْمَعُونَ أَيْ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُنَكَ لَمَاللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّزُونَ ثُمَّ يُحَرِّزُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟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 فويل للذين يستبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا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 أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحقص به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون ولا تخرجون أنفتم من دياركم. ثم أقرتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة منكم من بيالهم تظاهرون عليهم. بالاسم والعدوان وإن يأسوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون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 فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهُ على الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلُهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا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 دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عذوًا لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل, وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينا وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَلِلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ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 كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من مم من عمّس أجد الله أن يذكر فيه هسمه وسعى في خرابها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 ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا سَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ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 قال ومن كفر فامتعنه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم اضربه الى عذاب النار وبئس المصير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 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَذَعْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يُرْضَ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ولقد اصفيناه في الدنيا وإنّه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبٍ يا بني إن الله اغطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإزحاق ويعقوب والأسباط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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فتَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فِبْغَةُ اللَّهِ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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْكُوبَ وَالْأَسْفَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ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 النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وكذلك جعلناكم أمتهن وسقل لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول مما يقلب على عصبي وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله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 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأثم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسول منكم يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتنا ويزكّيكم يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتنا ويزكّيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفة والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون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 وَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَافِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَّا مِنْ بَعْدِ مَا فِي الْكِتَابِ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 إن الذين كفروا وما تؤهم كفّارٌ أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون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 وَبَسَّفْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَابَّةٍ وَتَصْلِي فِي الْزِّيَاعِ وَتَصْلِي فِي الْرِّيَاحِ, الرياح وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنزادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين استبعوا من الذين استبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين استبعوا لو أن لنا كرامة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والزم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله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 ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تستكونوا أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعِدَة من أيام أخض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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبيان من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العزة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون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 بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدل بها إلى الحكام لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم.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 ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتذوا إن الله لا يحب المعتدين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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما السيسر من الهدي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 فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا عُرْفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ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 اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اسمع عليه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 ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِثَ فِيهَا مَهْلِبًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ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 أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إسم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر مننا نفعل ما ويتسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويتسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُقَالِطُوم فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ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 قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربوا لن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتورن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 ولكن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم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 إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا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 وَالْمَاءِ إِذْ الْمَاءُ أَيُّقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فامسكوه النبى معروف أوسرحوه النبى معروف ولا تمسكوه نضرارا لتعتدوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ غَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ وَجْوَاهُمْ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 ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمحروف لا تكلف نفس إلا وسعها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 ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن بانفسهن ارضعت اشهرا وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 ما لم تمسهن أو تفرض لهن فريضة، ومستعهن على الموسع قدره وعلى المقصر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ثُنِّصُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا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 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج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 من ذا الذي يقرض الله قضا حسنا فيضاعفه, فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بنين إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون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 ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي أسيكم التابوت أي أسيكم التابوت فيه سكينة من ربك وبقية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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلُ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبِتَ لِكُمْ بِنَهَرٍ فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَا لَمْ يَقْعَنْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ ازْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَذَهُوهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برجوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرق علينا صرا وسبت أقدامنا وسبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوس وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدنا بروح القدس ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعد من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بين فيه يوم لا بين فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يتفوّق بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقان فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صمّلها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 فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِذْ رَاهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن يأسينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين يفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسبعون ثم لا يسبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذى لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تلطنوا صدقاتكم بالمن والأذى ك الذي يُنفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه طراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدة لا يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتسبيتم من أنفسهم كمثل جنة برذوة أصابها وابل أصابها وابل فأتؤكلها ضعفين فإن لم يصابها وابل فضل والله بما تعملون بصير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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما و مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه تفقون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 والله واسع عليم يقتل حكمة من يشاء ومن يقتل حكمة فقد أُوتِي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا قل الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بتيماهم لا يسألون الناس إلحافا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 فما جاءه موعدة من ربه فانتهى له ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فهؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار اسيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرба إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحظ من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إذا تداينتم بدين إلى أذل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعد ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربه, وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعذب واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء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 ذالكم أقسط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفزق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها